لا يا زمان الغدر وشفيك وشفيك أخذت مني كل شيء ثميني أخذت نور عيوني الله جازيك فرقتنا وانا أبيه ويبيني أبطيت ما شفتك وأنا في حراوي أكذب على نفسي وأقول ابتجيني لو حت ادك رك يا حياتي يا من دون ما لا تدمع عيني بغيت ما شفتك وانا بي حراوي اكذب على نفسي واقول بتجي دك رك يا حياتي من دون ما اشعر هل تدمع عيني والله ذو والله ماني بناسي اعاد دايما الشهر راحه دا شفتك بنومي وانا وصيحي على الصوت وانا كويني لا يا زمان الغادر وش فيك وش فيك اخذت منك كل شيء أخذت نور عيوني الله إجازيك فرقتنا وأنا بهو يبيني لو طالت الأيام ما واني بنسيك بقول بك رح يمكننا يحتجيني وطيت ما شفتك وأنا في حراوي أخذب على نفسي وقل لو لوحة ذكرك يا حيارتي وطريك من دون مشعورها لا تدمع عيني Esti fitz asoota hartany水 Zola substitu Musi